يا عمري الماضي يلي قضيتك شقا وذنوب قضيتك ماني على روحتك راضي لو كان شمسك طواها غروب لو كان شمسك غروب سلام يا عمري الماضي يلي قضيتك شقاو ذنوب قضيتك ماني على روحتك راضي لو لو كان شمسك طواها غروب لو كان شمسك طواها تضعي مني وانا بغفله يا ليت لو تنفع الحسرات يا لو تنفع الحسرات والوقت يمشي على عجله يا كيف يرجع زمان فات يا كيف يرجع زمان فات أكبر وعمري يجي ويروح والروح ماهي بمرتاحه روح ما هي بمرتاحه وعظم مصيبه فرغ الروح من ذكر ربي ومصباحه من ذكر ربي ومصباحه سادن يا عمري الماضي يلي قضيتك شقا وذنوب يلي قضيتك شقا وذنوب ماني على روحتك راضي لو كان شمسك طواه غروب فلو كان شمسك طواه غروب ايقو يا هم مخاويني يا ضقتي ارحلي تكفين يا ضقتي ارحلي تكفين مخنوق والدمع ناويني وش حيلتك يا دموع العين وش حلتك يا دموع العين الموت يجري ورا الانفاس ولحد تجهز جهز يوم الموت لحد تجهز لي يوم الموت ماني لحالي كثر الناس والناس ما تستمع لا صوت الناس ما تستمع لا صوت سلام يا عمر الماضي اللي قضيتك شقا وذنوب اللي قضيتك شقا وذنوب ماني على روحتك راضي لو كان شمسك طواه غروب لو كان شمسك طواه غروب شفت العنا من سبايب ذنب النوم ما ذكت طعم الله, الله يا قلبي اللي خطيت الدرب عودنا بنعالج العله يكفي علينا حملنا وزار خلنا نتدارك بقايا, بقايا الوقت الهم والضيق واللي صار بين الثلاثة هنا جرام بين الثلاثانا جرب سلام يا عمري الماضي ياللي قضيتك شقا وذنوب يلي قضيتك شقا وذنوب ماني على راحتك راضي لو كان شمسك طواها بروض لو كان شمسك طواه غروب يلا جيتك وانا ندمان راجيك لا تردني خايب راجيك لا تردني ودعت مذنب قوى العصيان وقبلت عبد بكتايب وقبلت عبد بكتايب يا رب تقبل وتسمعني وانت رحيم وانت رحيم وشديد عقاب اسالك تعفو وترحمني وتغفر ذنوبي بدون حساب <تصفيق> أسألك ذنوب بدون حساب أسألك تعفو وترحمني وتغفر ذنوب بدون حساب أسألك تعفو وترحمني وتغفر بدون حساب تعفو وترحمني